「うちはやくそくそ ه そくそくそくそくそ ل そく ل く ه くそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそく ل くそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそくそく ل くそくそくそくそくそくそくそくそく ل くそくそくそくそ حمسنا الواهب المنان وفرحنا حب الناس و ت ح ن ا ا ل ف ر ح ة بالخلان حلاه ا ا ل ف ر ح ة بالخلان ل حيا ي لنلل لا جايا يا 「やはり طموح كبير برؤيتنا ت ف ا ص ي ل ل ى طاير بحن ح ك ن ا ل خلاص انا مش ن ت ه د ى حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق ن ا مش م ت ه د ابنك من دعواتك ل و ا ه واتوفى 「やめたら」 「まっしょにそっと」<音楽>「ひるのに」「ひるのに」「ひるのに」「ひるのに」「ひるのに」「ひるのに」「ひる الفرحه ماهش بيعاني و ن بين اهلي وجيراني واتمنى ايه ايه ن تاني لا ما ي ا ت ح ق ن ا ه ل و ى اماني ن ي و ا ن ه ا متحقق سلام علي هؤلاء وصحبه وسلم جزرنا تلبيه دوال سدر الحفله تكروس روح شا الله لها واتكم ربما صارت على صار ق ب منكم ذلكم وجودكم ا ل ل يكفي تعبوا بذل اللي, اللي, اللي الله الله ا شرف الجميع يعني يكفيكم شرف ان الناس تعبت في خدمه ة كتاب ا ل ل عز وجل وتعبوا وجل في, في حفظ كتاب الله عز وجل مش مهم الجائزة المسيطة ولكن ان كانت ت د خ للسرور و يكفي ان احنا جميع اللي حفظوا نالوا شرف انهم اصبحوا من اهل ا ل ق ر ا ة فاول ل ل أهل ر ن هم الله و ا جيزه القرآن ويتدبر ان ل ر الله ا ا ق والورع القرآن يبصرنا د ي ن أن ا الله فأول جيزة إن الله عز وجل وفقكم لحفظ كتاب الله العزيز د ي ه د ه ا ج ا ئ ز ة ك ب ي ر ة الناس اللي تعبت وبذلت في الحفظ حتى ولو آ ي ة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو、آية. مجرد ا ل آ ي آية فكل ا ي ة بضرب في الجنه ة حفظ ا ي ة و ا ح د ة شرف حفظ جزء شرف. حفظ القران ن كله شرف إن اللي لإتمام العمل للنهاية هذه هي ا الكبيرة عشان بقى الناس اللي وطك العمل ه كله ي عشان ل اللي يكونوا في أ ك ذ ب و ا الشرف وكسبوا الاجر وكسبوا الثواب العظيم رباس تقبل الله تعالى سفر استطعنا المفروض نحن نبدأ بكلمة للشيخ جهدكم علي زيادة ولكن هو على تعذرونا منكم كان نبدأ وكذبكم ممكن سممات يكون حضرتك لدينا عندك لتعليل حضرتك بس حضارك لو عندي ف ب إ ذ ن الله ي ع نشيد ي هي هنبدأ ن بس قو... أول فقرة هي نشيد طيب كده آه... نشيد ي ط ل ل م ح ا ص د ا الكورية ت يعني ف ي ا ل و ق ت أمل ج ز الكوريه ا ل ه خير من تار... نشيد نشيد موجود في ترى غير من أربع من موجود دقائق وبعد د د ه الله إن نتكلم شاء ا على ل ة دورة وفكرتها أول دورة هنتكلم ل ع ا المفصل اللي لا هي نشيد دورة حفظ تتفضل شرفت بهن محافل ا ل أ خ ي ا ر وتزينت بالورد و ا ل أ ز ه ا ر وشدا لهن الطير في اصلاحه شركه الهدى ش ر ك ي د ع ا ي ه ل ي ر ربحيه ذ ا ل م ض م و ا ل إ ذ ك ا ء موسوعه د ا اقرأ ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا ل ع يا م م المناثي عدو الشبتان جيرة يا حافظات للكتاب و س ن ة ح س ت من م الدي جان تاج ف ا ر د ع ي ه نزف تهانيا ا املؤه بالحب والاكبار نرجو لكن من الاله س ع ا د ة في هذه الدنيا ودار قرار كل أ م م قد دعا في رفعه ابنتها مع ا ل أ خ ي ا ر وكذا كراعي حبلنا شكرا لك هذا هو ب ش ر ة بسيطه من قبل حفظ الاستفاضه ق ر آ ن ب ح ن ل أتقبل منكم ك ر ة ل د و ر ة نحن لاهل ن ه ة إن شاء ا ا ث دورات ا ل د و ر ة ا ل أ و ل ى هي دورة حفظ القران ا ل د و ر ة ا ل ث ا ن ي ة هي د و ر ة ربع ا ل ق ر آ ن من أ و ل س و ر ة البقره والبرنامج الثالث هو برنامج ط ر ق ا ت على باب التضبط نحن كنا بنعرضه شاء الله رمضان اللي、فات. لعلكم يعني أول فكرة دورة في فات وانتفعتم مفصل سمعتمه دورة أن من في كثير ا ل ن س ا ء أو ا ل أ أن هم يروح حلقات أو أن هم يقرؤوا على أخت خ و بيستطيعوش يروح يقرؤوا أو إن هم الظروف الوقت أو الظروف ا ما حلقات ا ت هم هم محفظة هم م على أن ك الفكره ن تمنع أن هم يحفظوا ا ق ر آ ن ي م ا ن يعني مجهز لحفظ زي مسجد أو دار أو كلام منه فلذلك ا ل ع ا م ة هي توفير ب ي ئ ة ل ل أ خ و ا ت تناسب أ و ق ا ت ه م لحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم دفتة الفكره م عام ش بشكل ر و ع ل ا ا ل ت ر ب و ي ة هي ع ر ف الناس بالقران آ ن أرط ل ب ا ل و ح ي و أ ف ض ل شيء نحفظه هو كتاب الله عز وجل مش هنقدر نعي كتاب عز وجل ونست ونستحضره في جميع المواقف ما لما مشين مكوفه قدامنا المجتمع العالم الشارع شيء مش هنقدر الله ونستحضره حفظينه نعي نكون يعني الكرآن وأقدر البلاد تتطري أستحضره عز في في يحفظ يحفظ أي شيء في في في كتاب إلا وجل لو مش حفظ أتخرج منه العبر منه والإضاءات فالحفظ ي و ق بالقرآن ت المناسب ا ل مش هنتفع ف له فوائد كثيره لكاتل فكرة أن سميت بالمفصل لكثره ن ف الفصل ا بين الصور في أول مفصل من سورة على مفصل لكثرت بين بالبسمله على المفصل أ غ ل ب آ ي اياته ت ه م ك ت ق ر ي ب المفصل هذا ا كله مكي مع ح ج بسيطة س في, في, في جزء قد م ع وبعض الصور الأخرى ا ل ف مكي ف ص ل أغلبه م والقرآن المكي بأنه كان تسبيتاً المواقف الكرآن المكي كان في بداية البعث فكان لابد إن الصحابة بينزل للمؤمنين على بأنه أن يتصف في يرتبطوا, ب... يرتبطوا بال... بالوحي يرتبطوا بالكتاب الله عز وجل يرتبطوا ب ا ل ج ن ة والنار يعرفوا انها عقوده يعني ايمان بالله يعني ايه ت ض ح ي ح سبيل الله يعني ايه كفر وايمان يعني اهل حق واهل ضلال واهل باطل فنجد ان اغلب القران المكي اللي مفيش احكام ممكن مثلا نجد في م ج ا د ل ة عشانها م د ن ي ة ففيها ش و ي ة احكام لكن تجدوا باقي الصور جزء ع ا م ة كله جزء قاصنعه جزء تبارك كله كل الصور اللي فيه بتتكلم ع ل ى ا ل ج ن ة والنار وما ما كان يحدث للمؤمنين من التنكيل بهم والصداعات لهم كما في ص و ر ة البروج مثلا وكما النزعات في اقف؟ والملائكة والملائكة والوحي لتثبيت المؤمنين وتعليمهم العقيدة يعني ايه عقيدة؟ يعني صورة الجنة الكلام على والنار عز وقدرة الله الكبار سبيل فهذا كان ت الهدف س م العامة التي يتسم ب ا القرآن المكي منه والذي هو الجزء المتصل المحدد هو حفظ ص و ر ة من ص و ر ة الناس الى صوره قوس ة ل بفضل ت ي ك الله ن هناك دورة د ا ي ن ا دورة ل تم و ي د دورة وردت القرآن كانت ك س ف ة لمدة 70 كانت في ا مقدمات التجويد وأحكام علم في الاستعاذة بدايه م وأحكام ل النونس والتنوين الميم آلية أحكام أحكام و ت ب الغنم والمدود دوره حفظ المفصل ق ص كانت في الأخوات اللي همت ي ا ل م ق ر دورة كانت عامة يعني م تكن دورة بيحفظوا خاصة كانت معا بيهم بس, بس كانت بدأ مع كتفتكرة إن الناس اللي فيقدروا يعرفوا يحفظوا جيدا يفهم ب عندوش اخطاء ي يعني ايه غنا ليه ا ل م ع ل م ة بتمد هنا ليه هنا بيعمل صوت معين ب ا ل ا ن س او ب ا ح ر ق ه معينه بيعملها لازم يفهم الاحكام دي كويس, يفهم الاحكام دي كويس ف ب إ ذ ن الله ن س م ع ه و بعد كدا ندخل على اعلان الفائزات وحفظ الكتاب ب ق د ر ه فبدا وضيئا كالنجوم ت أ ل ق ا وتمثل ا ل ق ر آ ن و ك ا في أ خ ل ا ق ه وفعاله ب ه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا ا صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا ا هذه فكن ح ظ القرآن رجل آ يا ف ل ل للسلاوة ك أنفة يا مطرقة حافظ ا ل ق ر آ ن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت م ط ب ق ة ماذا يفيدك أ ن تسمى حافظا وكتاب ربك بالفؤاد تمزقا بعد كده هو النشيد ده معلش المقطع ده مقطع هو في نشيد افضل من كده لنفس النشيدين ع ي فلعل ا نجيبوا هم ئ فائزات ز ا فيها ت دورة أربع مطفل ل ح ظ ة ص ع ب ة شويه صرعنا منهم ولا مش منهم ب ع ا ح ه اتفقنا كلنا ان الجميع ف ا ئ فائز بالاجسام و ف ا ئ ز بالشرف انه حفظ و ك ا ن من اهل الكتاب الله عز وجل ممكن بقى الاخت مال يحطلهم كيف ا ل ج ا ي ز ة ا ل ج ا ي ز ة هي عباره عن اختها م و ج و د ة معنا في ا ل غ ر ف ة لو مش موجوده ف ل غرفه ا ل ز ة الجايزه ي مبلغ بسيط كيمياء مصري تفسير اختصر تفسير كتاب بن ج ي للشيخ ر ش أحمد ا كيرت ر زائد مباحث ف علوم ل ا ق آ ن لمناع قطان السابقين ل ل معاقصة زائد د ك و ر ص ل ا ا ح ل د ي هذا جدا زائد القرآن صلاح ا قيم للتمثيل وعود للدكتور خ ا ل د زائد ي ج م ي ع ا ل د ي ن للدكتور شاكر الخالدي زائد ت ا ا ب ل ط ي إبراهيم علي في ق القرآن إلى للدكتور الكريمة عبال ستبارك أخصانة رباستان طهر ج ا ئ ز ة ختم الفردوس على ا ل ف ا ئ د ة الثانيه الاخت روضه الهدى روضة طبعا راضة ولكن هذا كتاب تفسير بن كثير مقصد ف تفسير بن تاكل ز د ما ب ح ث ع ل م ا ل ق ر آ ن ز ا ئ د كتاب وعود قران بالتمكين ز ا ئ د كتاب الطريق الى ا ل ق ر آ ن ز ا ئ د كتاب جماليه الدين ايات ا ل أ خ ت الكريمه ا و ض ة الهدى ايات الثالثه للاخت الكريمه ة ق ب ل ختم إ ن شاء الله باذن الله واربع سبعات و س ز ه ر ة ي ن سنه زائد مباحث في علوم ا ل ق ر آ ن لمن ع ه خ ط ا زائد كتاب وعود القران بالتمكين ل للشيخ جماليات ابن هونستقران الرابعة أمنة الأخت مرحبا انا كريم كاب ا ل ل ك جل منكي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ن ه اه اه اه اه اه اه اه ا اه اه اه اه اه اه ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه ا ج اه اه اه اه ا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ل ا ر اه ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ا ل ق ر آ ن اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه مثل كتاب ج م ا ل ي ة الدين للدكتور فريد الانصاري قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعد كده أه... منقدرش طبعا ننكر ص د ل وجهد وبذل ال... الاخوات القوامات على المشروع أه... هنبدا ب ا ل أ و ل هنخلي بقى الكلام على الاخت دلوقتي على ل أ ا ل م د للدور ي ر المباشرة ة ا ل م أو ت ا ب ع ة ا ل م ب ا ش ر ة للدور وهي ا ل أ خ ت ك ر ي م ة أم عبد ام ل ر ح ن الدين سراج الأخت أم عبد الرحمن سراج الدين جزاه الله خيرا يعني تحملت كثيرا عدت الإدارية معنا الأساسية هي فيكفي مطابعة م الدورة عالية أربصة أتقبل ن م أ ض ل ش ء للإنسان لكتاب الله وجل الله وجل أن يكون خدام من عز وجل. جعان خدام كتابه خدمة من عز عز فقط ي ي يكفي ك ف أ ن ا ل أ خ ت كانت تعمل في خ د م ة كتاب الله عز وجل هذا شرف كبير كتب الله عز وجل لك الأجل. التعب وتنسيق حلقات وتنسيق مال كثيرة كثيرة كثيرة التعب وتنسيق حلقات وتنسيق وبهد الله الأجل وجل عز مال ولكن يجب ان ي ك و ي هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ل خ ع ص يجب ا ل يكون ت ا ك ا ل خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ل يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ي اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص خيركم من تعلم القران آ ن و ع ل م ه خيروكم وعلمها, وعلمها. بيتفكروا بأن الباطلة كتاب يعني إيد التلحين إيد فيكفي شرف أن الأخت الكريمة كانت تعلم الناس كيف يكرؤون تعلمت تعلمت الأخت كانت تعلم فلان فلان فلان فلان شرف شرف كذا كذا الأمور يقرأ أو أو أو وجل الناس الله هذا فوافر حسنياتها أعظم أن ملحن من من مزن بإذن على على كل الله عز وجل. هذا شرف عظيم كل من يقرأ حرف صحيح فوافر ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منها ويعطيها ج من ل أهل الكرآن ه ا من و ي ع شرف خدمه ة أ ل اهل ل ك ر آ ن بعد ن ن ت ق على القران ف دورة ربع طيب نسمع نشيد بسيط كده ونشيد نشيد ما أ سواء ع ل ف ا نشيد ما أ س ع د الحصار و ت جماعة أمال الأخت استأذنك طيب بس ت شغاله نشيد ما أ س ع د ا ل ح ف ا ر السلام <سيح> عليكم الجبال الشاهقات على المدى تخشعن ا عند تلاوه ا ل ق ر آ ن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أ س ع د الحفاظ في ا ل أ ز م ا ن إنه لنباد الشاهطات على المدى فاحفظ و القرآن كتاب الله أحفظ دائما ماسعد ما الحب في ما الاسنان خ ي ر في صفحاته معقود فاحرص على ا ل ق ر آ ن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود م ل 「人気でね」「出しゃべったって いい「ああよろしくお願いします」ああ ارتق فانك قد شعرت بحفظه وعملت, وعملت فيه عملا ومعلما المدى تخشع فاحفظ القرآن كتاب الله فاحفظ ئ م ما ا ا أسعد ل في ا ل أ ئ م ا ماسعد الحفاظ ظ م أسعد ا ل ح ف في ا ل أ ز م ا ن ما ت آه... ح بفضل ش ي قسمت رقاطة شاء السنه ل ه اللي فاتت في شهر واحد كنا اخذنا اه أوه... نايا انا جماعة هتكلم في الاخر على آه... المعلمات هتكلم معذرة على في أنا, مش ناسي. انا بس اتكلمت بشكل مباشر على ا ل د و ر ة في اخوات المعلمات اللي قاموا على ا ل د و ر ة في الاخر أ ن ا هتكلم على المعلمات كلها ع ش ن صوراني معلشاني الناس مع صوران الوقت صوراني طب طب ن س يعني مش ناس ليش والله ب ت ل و طبعا انا اتكلمت بس على دوره ا ل ت ج و ي د عشان ما تنسيش وتكلمت على المدير المباشر المعلمات كلهم اللي شغالين معانا في المشاريع في الدورات ه ت ك ل م عليهم في الاخر واتكلم على مديرين الدورات في في تقريبا عاملين شهر الظهروين دورة صورة واحد كنا اللي هي الصورة البكرة صورة حفظ كملنا ا ل ف ك ر ة باننا نبدا ن ل ق ر آ نكمل فبطر الله الأخوات الذين الظهرويين حفظوا معنا و القران معنا ا ب كده وصلوا لربع الهدف بعيد شوية. نحن شاء بعيد وبإذن شوية يختموا البداية أن القرآن ف ي حوالي تقريبا شهور أو شهور تقريبا ستة شهور خلاص خلاص أربع ستة ن و بالكوريان وأغلبنا ر القرية خلاص حافظ ا ل سنتين من أ ج ز الامر ء ا ل ي و ر ء وأغلبنا, حافظ اللي وأغلبنا حافظ صور ل حافظ ا في ن في ص و ة سهل ف فنجد صورة مريم الأمر بزن ا ل ل س ه س ه لمن ل أ ر ا د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى أ ه ل ي ن ا من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أ ه ل الله خ ا ص ه هم أ ه ل ا ل ق ر آ ن قال عن ع ا ئ ش ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول فهو حبر من اخذ ل الأول س ب حبر ع أ فهو من السبع ا ل أ و ل من الكرآن فهو حبر حبر ع ن عالم وكان الصحابه يجلون من يحفظ ص و ر ة ا ل ب ق ر و ص و ر ة ال ي عمران فلان يحفظ حفظوا البكره ة شرف يعني كان, كان ل م عنهم فما ا كان بارين الصحابا الله بلاكم كبيرة رضو الرابع يعني بالأحكام وهفظوا بأهل الأنعام صورة المائدة النساء مليئة بأمور كثيرة من أمور دي. كان ث ي دي ر أمور ة من ك معاها حضر مع حفظ الثلاث صور الجداد طبعا ا ل د و ر ة كانت اللي خدوا البقره وعمرهم كملوا معانا لما ب د أ و ا كملوا معانا بفضل الله رجعنا معاهم على عمرهم البكرة وأنا、أعملهم. يعني يعتبر حفظ الصوره كلام يعني كان فيه مراجع على القديم على الماضي يعني كلها ا ا ن ج د د ي ح ف ل ا و من ا ا ئ د ة و ل أ م ع عملنا ا ح جديده ة ج ة المرة و ي بمعاني محاولة مع الناس القرآن اخذنا الصورة ربط تفسير س و ر ة ا ل م ا ئ د ة من كتاب تفسير الشيخ السعدي تفسير الكريم المنان. تفسير دوتو اعتقدت فكان فيها فيه في التفسير فرقة الأنس درسين الناس لدرس الكريم كريم جديدة القضايا القضايا المراضي الرحمن رحمد مراجعة وشارحة صورة كان معانا المنعم كان درسين على العامة العامة في المائدة حدسوا نألة على و عبد انا واحنا الناس س يسفت في الدورة بس مجرد بيروس مع جدا ان يكونوا مع د مجرد و ر ة بس ه متابعة ر مع استفدت ل د و ر احمد جدا ن نفتح في شوية ا ما بين ر جدا ب يقرا ع ن ي ي كما هو السماء ا ل ر ض ما ب يفهم ن يقرأ ي و المعنى الذي ي ق ر أ ه وما بين ي ق ر أ القران فقط بدون فهم المعنى ف ن ر ت بفضل ط بعض الشيء بكتاب الشيء الله ي الذي يلي في الدنيا ويكون ليه في الأخرة ويكون ليه علي أسئلة أفهم الفهم الحفظ والهدف الحفظ أعمل الآخرة لا ما عشان وانتفع وزاد هدف فهم ف حج حجة أقدر أجر به به ب الله كل هذه الهدف تمت تم ت مراجعه م الظهر وين تم د ر ا س ة تفسير سوره ا ل م ا ئ د ة مع تفسير السعدي في ا ل م ا ئ د ة و ا ن تمت ح ا ن ف ي ه م م د ر س ة أ ع م ا ل قضايا للتعرض ه ا ص و ر ة ا ل م ا ئ د ة مع د احمد عبد المنعم على مدار درسين بطل الله الأخوات بطل الله معنا حفظ الربع معنا بطل رب الله الله كاملا الله لغاية النساء العسل تعالى يكملوا للنهاية ثلاث لزم الله خيرا حفظ النساء والمائدة معنا أتموا معنا أخوات أتموا معنا أخوات خيرا أتموا كهيدة يعينهم عشرين عشر أخت خطوة حفظ حفظ ر الناس سبحانه ع م اللي تعرف م ع ن ا ا ل و ق ت الكريمه ام و ب ي د ة كانت هي متابعه ا ل د و ر ة ا ل ا د ا ر ي ة كانت م س ؤ و ل ة عن الدوره ة ج ز ا ا الله خيرا قبل ما انتقل بقى للسائزات طبعا آه آه من وبيدة الله مع كانت م ت ا ب ع ة ل ل د و ر ة إ د ا ر ي ة وكانت ب تحفظ معهم وكانت تتابع التفسير معهم يعني ن ك ا تنتفع س ب ح ا الله ن ت نفسها ت أ خ ذ الزاد وكانت تتشرف بخدمه ة كتاب ا ل ل عز وجل ف كتاب ب ل ل وجل لها الأجر ل ه عز و و ا ا ث مجرم الله ب ز ت ه من د وخدمة ي ن كتاب ا ل ل عز وجل وشرف لكم خدمة كتاب الله كتاب خدمة قبل أ ن ننتقل ل ل أ س م ا ء الفائزات لازم ع نكرم ن الناس اللي تعبوا معنا ا ل أ خ و ا ت المعلمات ا ل أ ف ا ض ل الفضلايات اللي تعبوا معانا وبذلوا جهد ي ساعتين من وقتها مع وقت بيتها ا ل أ م ر حق خق كثيراً, كثيرا ولكن هؤلاءهم أهل اهل ل يبذلوا ق ر آ ن أ ا ل ق ر آ ن يبذلوا الغالي والنفيس يبذلوا من الوقت يبذلوا من الجهد يبذلوا من المال حلو مذاقه صح ج ذ ل ك الله خيرا تعبوا جدا جدا جدا ج د انا أ زوجت أ ح د المعلمين ا فأنا ت ع ي بقول عن تجربة فبصر تعالى أتقبل تعالى عن منهم وينفع بيهم فعلا سلغوا ل ي ه تعب من ا ل ع ب تعب م س ل ا م بس أ ه ل الله خاصه ونالوا ا ل خ ي ر ي ة خيركم من تعلم القران آ ن وعلنه ف س ب ح الله ربا تعالى أتقبل منهم أن سنة اتقبل وعلمه ي ف ي ه في أ ل وأولادهم ه م ويصحى ل ا ل ا د ه م ويصحى ل ا ل ه م أ ح و ا ل ه م ويصحى ل اللهم ويكرهم ويكرهم و ق ك ر ه م ويكرهم و ي ك ه م و ي ل ر ه م ويكرهم ويكرهم ا ي ك ر ه م ويكرهم ويكرهم ويكرهم ويكرهم و ق و ر ه م ويكرهم ويكرهم ويكرهم ويكرهم و ي ر م ع ل م ر ه م و ر ة ح ه م المفصل الأخت ا ل ك ر ي م ة ي ك ر ه م و ي م ر ه م و ي ك ر ه ا و ي ل ر ه خ ي ر ا ا ل أ خ ت المعلمه لبنى أ ح م د محمد جزاها الله خيرا تعبت وبذلت وكثير منهم على ف ك ر ة ب ي ر ج ع و ا في دوره الخدمات بي ا ال بيرجعوا في الأسبوع جزء ونص إضافة إلى إضافة بيتابعوا الظهرات وبيتابعوا ا ت بيوتهم يعني في ونص أن هم هم جزء إلى إلى ل ل ح ق ا ل أ خ ت ا ل م ع ل م ة ا ل د ا ع ي ة ع ا ئ ش ة الفلسطينيه تقبل الله منها وجزاه الله خيرا الاخت المعلمه اماني جزاه الله خيرا تقبل الله منها وصالحات ن ت ا تريد ل ي بفضل الله يعني مجرد م ا د ا ن حفظ مع الدورات وزوكت ي ت حفظ مع ا الدو... ل أ خ و ا ت هنا حفظ القران و خ ل ت ثلاث أ و أ ر ب ع م س ا ب ق ا ت وخدت في الجوائز كنت مسعر جدا هي زي ما, ما تاخذ سبحان الله الله عزل ا ح س ب أن الله عزل أ خ ل ا ف ن ي فيه ا و الله عزل يعني ع ن ي فيه ا سبحان الله ربط قبل منه ا الله أعجل تقبل بعد منها الكلام ا ل ا خ ت ا ل م ع ل م ة أ م مصعب الخير جزاه الله خيرا الاخت ا ل م ع ل م ة سهام عبكار نتقفل اسم صحيح جزاه الله خيرا و ت ق ب ر الله منها الاخت ا ل م ع ل م ة أ م ه الرحيم تكبر الله منها وجزاه الله خيرا الاخت ا ل م ع ل م ة ابا بدر تكبر الله منها وجزاه الله خيرا الاخت المعلمة اغلبهم ضيئة تقوى دول خ ت م ي ة دول كانوا معلمات د و ر ة ا ل م ت ص ف ه ن ش و ف بقى معلمات د و ر ة ختم ربع القران معنا الاخت د ق ي ق ة واحد ة د ق ي ق ة واحد ة أ ن ا مو ا ل ص و ت د ق ي ق ة مو فصل ك ا معنا المعلمات في دوره حفظ المفصل ذكرناهم معنا دا معلمات دوره ختم ر ب الربه الكوريه أ ر ج ح م ت ك المعلمه ل ارجو ه ر ح م الجزء بارك د د ت من تعبين وجهت الوقت ا ل م ع ل م ة م ح ب ة الله جزاها الله خيرا على ما بذلت وما قدمت من تعب وجهد ه ومالهم م المعلمة ريح الجنة. الوقت المعلمة الوقت الوقت الجنة الجنة ريح ريح رضوك امه ل ل وجل الجل الله إلى ه جزاها عز رواحة خير ا أخت ع مصعب ل الثالثية م أم ة ج ز ا الله عز وجل منها. الله وتقبل وجل خير عز مريم ن حسن منها ه الله ا المعلمة إلى تقبل وجل أخت أم عز و ض ر إلى ل أخت ا ع ل م أم مريم ة المقدسيه بارك الله فيها وجزاه الله خير وجزاها الله دول المعلمات الفضلايات أ ا ل ف اللي تعبوا معانا و بذلوا لولاهم لكن الله س و ل لك ان الله س ب و ل لك ان ا ل ل سبب ما ك ان الله س ي ق و ان الله سبب يقول ان ا ل م ه سبب يقول ل ان الله سبب يقول لك ان الله سبب يقول لك ان ا س ب ح ان الله ه ؤ ب يقول ل ان الله س ي ق ه ؤ ل ا ء أ ه ل ه سبب يقول ك ن الله عز و ج ل ي ع ل م ه م و ي خ ل ل ع ل ي ه م أ ص يقول لك ان الله سب يقول لك ن ل ه سب ي ق ك ا ل ه م ب ب يقول ان ا ل ه م و ب ق و ل لك ان ل ل ه سبب يقول لك ان الله سبب يقول لك ا ل ل ه س ق و أ لك ان الله م ب ب ب ب يقول لك ان الله س ب ب ب ق و ل لك ان ل ل ه سبببببب يقول لك ان ل ل ه سبببببب ي ق يتبقى ا ل ك ب اقول ر ا ل ع ا ل ت ي تدبر كل هذه ا ل أ م و ر ن ص ح اللغه ا ل ت ر و س سبحان الله ترس املاك بدونه يسقط العمل كله هذا ف يظن هذا في ظنج وممنه الله ع ج ل عليهم أ ن نستعملهم في خدمه دينه وهي الأخت صاحبه, صاحبة الفضل علينا ب أ ن قامت على هذا العمل الكريم المبارك ا ل أ خ ت أ م ا ل م ج ا د السلفيه ة ما كلمات لنا فيش تعبر نعبر ب نقدر ا ما الأخت فعلا عن يعني تقدمه بذل بذل بذل كبير كثير من الجهد والوقت والفكر وال... وكل شيء يعني سبحان الله يعني م ا ت وانت ما تكاثلت في امر على كثير من مشاغلها وهي ا م وزوجه ا وعندها اولاد وكثير سبحان الله لم تقصر لم تقصر جزى الله عز وجل خيرا تقبل الله عز وجل منها وهي بدون الاخت ل ر ح ي ق مكانه ورحيب الاخت ما كانت ا راحيق جزاه الله خيرا الاختين الله ممجهد ممجهد و و ما شاء الله عليهم آه آه يعني م فعلا يعني بذل رهيب الاخت راحيق هي م م ج ا ه د واحد و ا ح ي ق واحد وراحيق واحد وراحيق واحد وراحيق واحد وراحيق واحد وراحيق واحد وراحيق واحد وراحيق و ي ح د وفهمين بعض ف ه م ي ن الشغل عارفين بيعملوا ايه سبحان الله ان غابه الاخت ما ا بحسش بأي فرق لانه ع م ل ل ا ت رحيك موجودة ما شاء الله عليها. يعني فعلا, فعلا جندي م لا جندي مجهول احس باي لأن في جميع ا ل د فرق في العمل ر ر جزالة و و ج د ة ع ى كل الاخت م س ت و ي ت فعلا ر ي ا ت ق و ي مشاء الله ل ه ع ي ك ع ن د ه موجوده إدارة ق ي د د ا ي ر ا ي ي كبيرة ر و مجموعة وجهد ا مشاء ا بعقل ل ل أصحاب دين مع ا شاء الله ل ل ي ه م نتحركوش الفارسات ما لهذا الشخصية ما ي ش م ج ل لكثل لتواني تحمل مسئولية حلقات تام ت جامعة ا هذه د مع ا ا ل ف ر الاخت ل ي ذ ك ر ن ه م في الأول ا ل أ أ م ع ب ي د ة جزاه الله ا خيرا والاخت أ م عبد الرحمن سراج الدين مجموعه ط ي ب ة جدا اقول فعلا بصدق بدون مجاملات ي ش ه د الله عز وجل على صدق كلامي لولاهم ما كان هذا الخير لو لاهم الخير تكبر الله عز وجل منكم الله عليكم جعلكم الله عز وجل من اهل البنة فعلا أخت رحيك مستميتة في العمل صلحان الله صلحان ما كان هذا اخرف منكم من مستميتة تكبر جندية جندي يعني رحيك في اخت عز عز وزير بس د ا ئ ا لما بشوف تريد شغل الاخت راح يكمل الاخت المشاهد اتذكر قول سيدنا موسى عليه السلام مع الاخوات الفاضلات ام عبيده والاخت وابن عبد الرحمن ا سنقوله و يدعو ا ل ا ف ا ل م م ل ا جدين يتقبل منهم المجد د بظاهر الغيب أن ف ك وارزوكم الإخلاص وارزوكم الإخلاص بعد كده بعد ياريت نسمع نشيد ن ط ف ش و ي ة وعليشي و بعد كده نعلن الفائزات معانا وقبل ما م الأخت الفائزة عبيدة الأولى نخشع ا الكوران ا في دورة ربع ل نسمع ي د و ن ر ج نسمع نشوف ب الفائزات ق ي ا جزائكم الله خير مر الزمان ت أ ل ق ا و أ ض ا ء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به ا ل ص ا ل ح ا ت وللمكاره والتقى نور على مر الزمان ت أ ل ق ا و أ ض ا ء ل ه الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أ ع ل م من انت لعنده من موعظه لمن اشتقى قد صانه رب العباد بحكمه وحماه حد لا يضيع طوبى لمن حفظ الكتاب ب ق د ر ه فبدا وضيئا كالنجوم ت أ ل ق ا وتمثل ا ل ق ر آ ن في أ خ ل ا ق ه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جرح الدجى ا م ت د ا ب ر ا ل د ك ت و م ع م ن ب ي ن ي جهون ترقرقا هذه ترقرقا صفات ا ف ل ح ظ يا ن ك ت ب ه حافظ ق ك ن بصفاتهم ف متخلقا يا ا ح ا ل ق ر آ ن راس ا ل آ ي ه فالكل أ ن ص ت ل ل س ل ا و ة مطرقا يا حافظ ا ل ق ر آ ن لست بحافظ حتى تكون ل م ا ح ف ظ و س و ع ق النابلسي للعلوم ا ف ل ا س ل ا د م ي ا ا ل ق ر آ ن حبل نجاتنا فتمسكي بالراء كي نهج الرخاء و ل ت ن م ع ي حول الكتاب شتاتنا حتى ن ب ي لتناحرا و ت ر ق والتجعله محكما في امرنا و ق ي م و ا ل ل ه أ ن يتحاق فجاتنا ومن زوجاتنا ش فتنزكي م ش و ة ذ ك ر ت ا ل أ خ ك الى أ الوطن أ زيدة و ا الباقي لغاية سيبي ما نرجع عشان نشجع الناس كده الست الفائزات من ح ل ق ة و ا ح د ة عندها حلقتها هي يعني ابنائها ل ش مش ا ا ابناءها يعني المتقلب في م ق ا م ابناءها ابناءها في ل ح ف على مركز ابو ق قبل الاولى ك م ا ا كتبت على ل غ ر ف ة جائزة كريمة دي الاخت ام ب ي د ة معذرة عشان بس ا ل و ق ت ما والأخوات طبعا كان فيا يا جماعه 80 على الحبز و20% على التفسير. تم ي ر ا ل تفسير تم امتحان في التفسير سوره ا ل م ا ئ د ة آه على ثمان ا س ئ ل ة كان الجائزة لـ 80 على الدرجه ثمانين في الميه على الحفظ وعشرين في الميه على التفسير لديت الأخت... الأخت المركز أ أ خ ت ا بيت ل م الثاني كانت الاخت أ خ ت ت كريمة ف ة بالحياة تجملت. مبارك أختنا الكريمة. الأخت فتاة بالحياة تجملت عليك أ ا ل ك ر ي م ة الأخت ف ت ا ة ب ا ل ح ي ا ة تجملت 93 وربع مبارك آآ... و... الكريم تكتبوا بقى عليك على منك تم لها الجائزة الشات الله الله كتابه عليك تقبل حفظ ا ل ج ا ئ ز ة الساميه هي نصومه ة ر الثالث خمسين ج د ي الأخت ضياء ا ل نقدا و ل ل ك أ خ ت ن الموجوده ا ك ر ي ة على الشاشه ر ة 20 -20 في التفسير من افضل الاجابات اللي قابلتني ي وانا بصحح الحان التف... كانت ا ج ا ب ة الاخت ضياء التقوى ا ج ا ب ة كانت ن م و ذ ج ي ة تقابل الله عز ج ل منها و ب ر ك الله فيها وجعلها من اهل القران هي م ح ف ظ ة معنا ايضا الاخت م ر ك ز الثالث لل... طبعا اللي كتبوا الجائزه يا جماعه و المركز الخامس ا أ ت ل ك ر ي ة ترانيم الشجون الأخت الكريمة ترانيم الشجون مبارك عليها ل وهي برضو أخذ ي ر درجة النهائية طبل الله منكم أختنا شيماء ك م ا ل الأخت الكريمة شيماء كمال درجه واحد وتسعين من وخمسه وسبعين ميه, مية. ا المركز الخامس ل الجائزة ا لها من جنة دان زاد الكتب ل ميه الله عز وجل من أهل الكورية. لسه الكورية ل م خ ل ص ن ا ش باقي يعانى م ع ل ي ه ا معانا ل م ة سبحان الله ما نقول لكم يعني يوجد استخلاف يعني سبحان الله انت ب ذ ل هنا تجد هنا تجد توفيق في حاجات عليها اجر ا ل أ ج ر مش ب... فيه مش اجرنا و ديه فقط في أ م و ر بجانب ض الحسنات أمور ك ث ي ر ة منها التوفيق والله عز وجل يوفقك و... و... ويعينك ويسر لك كثير من الامور أ م و ر ل ي يستقطع وقت ن ق الوقت ت والكتاب تجد ه والله هذا وجل اللي لا أبدا انعكاس ب يضيع شديد عز في ك ة في في جماعة بقية جماعة الوقت طبعا الدرجات الموضوع إن شاء الله الأخوات مجاهدها طبعا شهدات للي وجل للجميع أمور ورد هتبقى تحين درجته في في وفي تأدير رب إن بقى عز موجودة في الجوائز م و و ض ع ا الناس إن شاء الله ا ت لكل ل إن هتسلم في خلال شهر عشان بعد يعني عشان على متعابة بعض يعطوا شهر مش شهر شهر الوقت الجوائز هتسلم في خلال شهر من الآن شهر يعني. في خلال شهر. عشان بس على ما الأمور لأن الشحنة تبقى ايه بعض الشيء الفائزات هتواصل المجاهد من نرتب لأن من بيانات بس بس تبقى هتسلم كاملة أمور أختم في في الاسم, البلد الاسم اللي ب د الاسم ا ل ل تستقبل ا ل ج ا ئ ز ة مشتر تكون الأخت ه العنوان أو و ا د البلد ه ا ا ل تفصيلي رقم تلفون ي أ ر ض ي وموبايل ل م مكان م و و ج د د أقرب ي ن ة م و و لو ج د ة يعني ن اقرب في م د ي ن ة لهم إيه مركز يعني رئيسي أ و م د ي ن ة رئيسيه ة أساسية عشان بيطلع ع الشاح محدش بنات بنات دي والبندي في ا بنات خاصة اللي الحاجة يعني هي بيطلع, يعني هي بيطلع, خاصة ما ما بيطلع غير اللي بيشح على من بس آخر عشان يبقى الامر وضع رقم تلفون ي يترد عليه ان الاخوات الخاص عشان الامور بطاقة كاملا واقرب مكان واقرب من تليفون ونردوش فيعني تليفون نسهل مدينة والعنوان نسمع نشية الكوران كثير بيصعب يعطوهم بيهم رقم رقم غريب رقم يرد ورقم على عليه تفصيل حضرات بس لبرمامج هنسمع ا الجزء بس حتى من نشيد النشيد كلهم واحد و ما سبعين ش ا كذب و يمشوش يمشوش يمشو اللي يزعلوش ما الجزء ما ع أخر ي الأول كتب الأجر جزاكم أستعمال بعد ذلك سندخل في, في, في برنامج ترقات على باب التدبر ترقات على باب التدبر باختصار ايه ف ك ر تتمتع ايه ل لكي ا ا بالتدبر طرقات على, باب التدبر... لا، صوت عالي يا. طيب، طرقات على باب التدبر كان مع الدكتور محمد علي يوسف وهو كتاب للدكتور محمد علي يوسف هو حول برده تقريبه كتاب الكتاب كتاب كتاب كبير كتابة الكتاب طراقات التدبر اسم باب علي على محمد صفحة أصلاً نفس الفكرة اللي خ د م احمد في في البيتنامي رمضان الدكتور ا ل إن يعمل تركه على كل صوره يعني ياخد مواضع معينة من الصورة ويقطق كانت كنا داب التدبر إحنا تركع بس أبواب على عندنا م ق فبالذلك و شوية شوية ل انغلاق ة في في, شوية في فهم ع ض آ ي في ا عندنا الحاجات صعبة نفهمها ا ت بعض صعبة نفهم ف ب ل مع تفتيح ا ل ز ه ن بطريقه ح ا ا ج ت ب س ي ة ب ط بسيطه نفهم الاكبر بعد كده نقدر نفهم ا ل أ ك ب ر والمسائل ا ل أ ك ب ر ش و ي ة نقدر نفهمها وننتفع بيها في القران ل ر آ والكرآن يحتاج تعامل معاه بحب. بـ بـ بإقبال باحتياج للماء شخص متعطس للماء بحب بتهم متعطس متعطس شخص فكانت إ ح ن متعطشين ا ا ل الفكره ب ب س ا ط ة خالص اننا نترك على الباب ط ر ي ق ة بسيطه ة نقدر من خ ل ا ن ش ح من الكرآن تقريبا ف س الفكرة اللي ع م ل ن القران ه ا دورات في ت كانت التحفيظ ح ف ي أكبر كانت فكرة كانت أ شوية و شوية ى ف ك ة ا ت ك ت أطول مع الكرآن كله مع ت ق ر ي برنامج ا إلا قليل يعني ولكن كانت قليل ولكن يعني ط ق ا ت كل موضع م ل ص و ر ة إزاي نعيش في ع ن انطلاقا من قيم ن الشبكه عندنا جمعة ة اللي ل بن بن بن بن بن بنفع غ ر س ا قلوبنا الناس وفي الأمة القرآن الوحي والنور والفهم والعلم ال ال الوحي مصدر ال النور الوحي القيام في وفي أجمعين هي وقلوب أن مصدر مصدر مصدر ا ا النور والفهم والعلم فبالزاي هنتفع فهم بالقرآن وابقى انا الكرآن بالقرآن وانا اصلا وعلمي عمدي القرآن بينه بين وبالتالي أقدر إيه اتعامل اكتح المفاتيح قادر صحح باش المغلقة كويس فالبرنامج ينتقل ا م ن ف ق ي ة ا ل من ا ل التحرك كدرورة و ا ل س نسقيه الوحي, الوحي هو مصدر والمجاهد ت د م ما كل ا ي س م في ا ل ا ا ا ر ت ب ب ط ل و ح ي بالقرآن والسنة وكذلك س م ا ه م تقديم محتوى ة في لديها سعى بالشبكه ن ء شخص جوانب ا خ ص أصل الأصور وأصل ي ة المسلمة ولا ا ل شك أن ن ا ء هو ت ا ا ب ل ل عز وجل ده كانت الفكرة الهدف العام من البرنامج لماذا نعملنا الكمية العامة للبرنامج نعملنا كذلك ذلك الهدف المرحلي أو الهدف المباشر القرية من كل صورة. وهي نفس فكرة الكتابة مع منتقام من محمد هذا؟ كان هناك او وقفات عيات وقفات الدكتور يعني نقف نفس عن بعد هذه هي هدف وهو تدبورية تدبورية وهي صورة فكرة من من كل صورة من صور、الكوريان. الهدف ر ا ن ل الرئيسي منها بخلاف المعاني الايمانيه إ ي م ن ة والتربوية و ن ه ج ي ة ل تستخلص ت ي م ا ل آ ا ت والتربويه غرص م ل ل ك ا د ب ي ر ا ا ن ليس ل د ف اعرف اعرف ان انا المعنى انت بان المعنى انت ما المعنى م والمنهجيه ج و د من م ك ان النت نسترش على تفسير و م ننمي الملكة في الفهم ه وقرأه الهدف وفي التدبر لكن ان انا عدنا في ازاي لما, لما نقول أ ي ة م ع ي ن ة تسمع ر ايه ت ع معينه م تفهم ر ع يتبادر الى ذهنك معنى معين ب ا ش ر ل ل ة م غير تفهمه س ي و ت ت ر ا ل م ب ا ش ر ل ل ي ة مع ش هقدر تدبر الايه ممكن يحصل لي شتت وصفقات فيجب ان افعرض تفسير ا ل آ ي ة وبالتالي بعد كده اتدبر في المعنى المباشر ايه المقصود من الايه ل ديت طب انا المطروب انا بعد كده احصل لي يعني ايه ايه اللي لي قلبي إيه المعنى الإيماني القيمة لما اسمع الفكر او او والسمائدة البروج بعد يأتي اقرأ مثلا وشاهد ان ه مشهود قتل اصحاب الاخدود ولم اقرا ق ص ص الاخدود ولا الناس كلهم و ق ت ل ا و ق ت ل و ا وقتلوا, وقتلوا في سبيل الله عز وجل هل معنى بعد كدا افهم ق ر أ الآية ديت منها اننا ع ش ا ن م ب ق ى مسلم لازم نتعذب وموت في سبيل الله اي معناها كدا لا مش معناها, معناها انني اتمسك بديني حتى و ا م ق ت ل ث اتمسك بديني الا ان ا ل ق الله عز وجل مش ه ت ن ا ز ل عن ديني وهاسعى في الدعوه الى الله عز وجل بكل ما املك حتى وينكو ثلاث ف... والهدف تلك ب ما بس ع يتبع بس, بس البرنامج الهداية لغرفة على كيفيه التدبر في ا كتاب الله عز وجل عليه ب ب ب يبقى عنده ولو 10 من تدبر الكتاب العز يبقى بانه عنده تدبر مزيد التدبر من ملكة عندكم كثيرا كثيرا كثيرا, كثيرا بكتاب العز وجل كل مزيد يزيد ا ل إ ي م ا ن والفهم ي ي ز د والحب ي ي ز د والانتفاق بكتاب الله عز وجل كان طب... جماعة جمالهم... الأخوات بس حاجة الشاشر لما أقولها عشان ما أه... المسابقة سبقى... أما كانت أغفرنا معلش معلش أروع طلبوش علي بس بس بس ك القران نتحدث ا م م عام س ل بشكل ل ي ن ا آ ن من ليس لحد معين ل ر آ الكبير ر ن لكل الناس الصغير ا و القران آ ن ل الكبير س إذا ا ر إلى أن م و و يلتسقوا وجل ت ا بكتاب الله في عز آ خ حياتهم سبحان لحد لجميع ليس الله الكرآن الناس الناس لكل القران ن ا ا س ليس لكل الناس س دي دي دي دي دي كويس طف حفلة حفلة حفلة حفلة مثلا البرنامج جماعة مش اقتماعي وبرنامج جماعة لأ النهارده النهارده للأخت لأحد الشراء القرآن التراغلات ايه؟ جوائز باب التدبر دورة نصوك نصوك كده دي دي على ي اللي المخفض يقوله طيب. بعد كده عملنا جماعه م س ا ب ق ة أ و ل ى كان فيه ف ك ر ة م س ا ب ت ي ن فيه تدبرات الناس كل يوم بتكتبها وآخر الشهر بتقيم هذه والفكرة بتاخد الشهر التدبرات درجات والمسابقة الثانية كانت مسادقة يومية والناس الدرجات وآخر الشهر الدرجات الناس أولى كلها على、الأساس. الأسئلة هذه بتقيم يومية ديات أساس حدها ك القسمين ن ت بتجمع ت ت ب وبنصر ا ا ر كلها اللي هيتكرروا ر أكثر ا ن ه تدبراتهم تدبارات يوميا على مدار الشهر ة ل... بعد العيد. بعد العيد عملنا دوره ة ف ك النساء دورة خ ا ص ة بالاخوات بالنساء كانت معنا ا ل دوره ك ت سمين الصاوي جزاه ا ل ل ي ر الله خيرا الجاي بإذن الله دور البصائر العلميه لها اهداف ط ي ب ة جدا إ ذ ا ي ا جماعه نفهم ونبقى عندنا ب ص ي ر ة ع ل م ي ة نصف بها للربانيه عشان أ ب ق ى عندي فهم في التعامل مع الله عز وجل والتعامل مع كتاب الله والتعامل مع السنه ما احنا عمنا دورة دورة دورة في الكرآن في شهر رمضان إن ب ق ن ا نعمله الله يعني الاهتمام بالقران عندنا قيمه اساسيه ن ة ل ة ممكن نوصل ممكن. بإذن الله تحرموش ان ت ت م ش ا ر ك و ن الله يعني طبعا معنا تنورونا انتم تشاركو ت و م ك معنا ا ساحبكم ي اللي ا ا ت جدا على م د ا د خمسه و ث ل ا ت ي ن يوم الى بدايه سهر ذي ا ل ح ج الى بداية شاركو معنا هنسمع بس البرومه و الدورة روخة بتاع ت بتاع ن ا البرومو ا ل ع وبعد ر للدورة ي فيه ف كده الدوره بس ا ة ي فكرتها فيه فائزين في كده دورة الطرقات برنامج الطرقات برومو صغير تفضل الله الله هندخل الله ان شاء الله بإذن الله هن هندخل فيه اعلان جوائز اعلان ان شاء ساقة وبعد روخة مشكورة بإذن بها يعني ان شاء الله في هي برومو صغير يعني ساقة دي إن شاء الله. بعد ما كنا مع بعض في رمضان ج وشعبان و للسعدات ر م وبترانا ر ا م م ض مقرب ي ل من ر ب وبعد المميزة أ ا من ربنا سبحانه وتعالى مع بعض في رمضان و ب ر ا م ا التناحيه ب ا ل ق ر آ ن وعشنا ت مع معاني و آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ا ل م خ ت ل ف ة محتاجين اننا ناخذ مع بعض خ ط و ة جديده ل ت ع ل م فيها أ ك ث ر عندنا ونعرف مع بعض إ ز ا ي ن ب د أ ر ح ل ة السير إذا الله عز وجل وعشان إ ي ه د ا اللي ت م م ك من لمقام نوصل خلالها حب الله و حب كدا م نتعلم مع ا ا ن بعض ب أصول ل عملنا ل و ا ش ر ع ي ة و ت ع على ر أكثر ف لكم ا بين ا إزاي مع دوره إلى الله على ي ع البصائر ن كده ع م ا لكم ل على غ ر ف ة الهدايا ا ل د ع و ي ة بشبكه ط ر ي ق ا الله د و ل ا ل م س الرباني هو م ل م س ل م الرباني هو ا ل ر ن و م ل م ع ل ا ن ا ل ب ا ن م س ا ل ر ا ي م س الرباني س الرباني هو م س ب ا ن و مسلم ا ل ن س ل ا ل ب ا ن م ل ا ل ر م س ل ا ن ا ل م س ل ا ب ا ن م س ل ر ب ا ي ه م ا ل ر ا ن و ر ب م س ا ل و س ل م ا ل ا هو س ل م ا ب ا ن ي ر ب ا ن ي ه ر ب ا و م س ل ا ن ي أريد ر يتفضلوا ويضعوا الأخوات ا بعد ط إ ل ا ن و الموجودة ر ر العلمية بتاع الفيس عشان الناس معنا ا على ش كده و ويعملوا ا معنا ناشر الخير ع في شير للخير ب هننتقل على قصه الثمار نأتي ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ا س طيب ه ن ت ك ل م عن المسابقه المسابقه ا ل أ و ل ى كانت مسابقه افضل التدبرات ك الموضوع ن ي م اللي موجود بتاع الدوره العلميه ا دلوقتي موجود في كل تعريف اللي, هتون اللي هتندرس موجود في المادة أ ص ح اهم ب ا كفائزين في نهاية الشهر、طيب. الناس هتقول... طيب ازاي في طيب طيب ن هتقول ق الكلام ده؟ أهم ده ح ا ج ة في التدبرات ان اول ح ا ج ة خ ل ص في قواعد كده لازم يكون افضل الكلام ده له ده التفسير وتدبر وقلنا يقولوا تتدبر من من التفسير التفسير الشتاتيات ده نبهش القرآن غير غير السياج الحامي اللي من من غير ما نفهم يعني المعنى العلماء علماء السلف لم ان من نفهم يحمينا من من نفهم يعني ما ما ما في زي فكان لابد من ان ح نفهم ا ن التفسير ان يكون لا التفسير له ت التفسير ب ر يكون يخلق لا ل اصل في التفسير ان التدبر ده او المعنى ان الآية تمام اذكر موقف كنت بقوله الدفور محمد عبد المنعن بقوله اه وشاهد انه اصحابي كنت تحتمله بقوله بقوله كتل اللي اخدوا بصوت البروجة فبقوله كثير من العلماء بيقولوا بصوت ده ده محمد عبد مشهود اخدوا كثير عارفة هنا الشاهد انه موقف من مشهود يوم الشاهد يقول و م الشاهد يوم عرفة فبقول له من كل أغلب الجمعه ن المنتشر ى فبقول ل والمشهود المعنى هذا المعنى العيات المعنى الشاهد ل ا يوم كان عرفه على عذبهم ا ل ل ي ك ان ب ي ع و ب ه م ي ع ن ي و ا ل م ش ه و د ه و ا ل م ي ك ا ن ه يجب ان يكون هناك م ع ن ى و ا ض ح ي ع ن ي م ع ن ى و ا ض ح ف ق د ل ا ن ل ي ل ان يكون هناك مسجد لانه ي ج ان يكون هناك مسجد لانه يجب ان يكون هناك م س ج ا ن ه ي ج ان ي و ن ه ن ا ل ش ه د و م ش ه و د ا ل ل ي ه و يوم ا ك ج د ل ا ن ي ج م ع ن يكون هناك مسجد ل ا ن ت ت خ ب ان ي ك ل ا ل ع ل م ا ء د و ل وتقول ب ا السلف م هناك مسجد لانه يجب ان يجب ان ان يكون هناك مسجد لانه ن أ خ ذ بالنا ان معنى طويل ث السلف ن ي شيء في, في ا ت التدبر ا قداش الجودة ر اللي ن عميز به ه هو صح أو صح خطأ أساس التقييم اللي قيمنا ا على ل يعني ا ئ ز ي يكون ن أن بعد له حكمه ا الثانية ج ة أن ي و ن ا ل ع ن ى غير ما ف مفهوم من السياق بشكل مباشر صح ك ذ ا يا خ و ا م د العام ان يكون المعنى غير مفهوم من السياق بشكل مباشر يعني م ع ن ى م شوضح ا ه و في م ع ن ى مباشر وضح ا و في مانم ع ن ى ث ي شوضح ا م ع ن ى غير م شوضح هو هذا ا د ب ر هو انظر ل في دبر الشيء يعني شيء مشوضح ا مستمتع من الايت ا و تحت م ل م ع ن ى الايت ا و تحت م ل و ي ح ت م و ز تسير ف فكان د ي المعيار ة ا ل التاني ان التدبر يكون التدبر يكون حاجه مش واضحه ن يعني ا فعلا شخص بازل مهارداب يبقى ما تدبرش وفكر الاية في حاجه ة ن ل تالته وبيجمع د ر ج ا درجة ن الاخ ي ة ع ى ل ل ثلاثة س ؤ ا ا صح كده و ب ي ا ل د ر ج ة على ل أساس ا م ر د ه وبناء ع ل ي ه و ب ن العام ء ع ي فمين ه ده قلت بقى الكلام وخلاص وخلاصنا بقى, بقى في ا ا ل ل ده ن أ ت ي نتائج المسابقه ا ل أ و ل ى أ و ل و ا ح د ة هي خ ت م ة م ح ب ة لقاء الله الاخت د ر ج ة ل أ م ح ب ة لقاء الله الأخت المسلمة نتائزين السؤال نعلم يسألي أن أن كتبت نثبتنا أكتبوا تاني محمد الجملة حضر بعد دي شيء الذي أو م اول ش حاجه الاخت م ح ب ة لقاء الله فاحبه ح ب ل الاول المركز الاول, جائزة المركز الأول أه لا م ر ك ز جائزة ي المركز ا اكتبيه السؤال ثاني خ ر في بعد خ ل ص عشان د عليه او ل عليه الكتب على الشاشة ا عشان ارد كما حديك بقى ج ئ ة طيبة الاول شاء ا ل ه م ة زائد مجموعة كتب ح الارروح م د العودة الابد علي على ووسف وكتب كتب كتب طريقات الضبر القرآن ن س ا م القران رقائق ا ل ق ر آ ن الطريقه ل ل ق ر آ ن مسلكيات كتب ك ت اشراكه ب ق ر ا ن ي ة الشيخ سلمان العوده ة كتاب مختفر في التفسير في د كتاب طبع ا ر مركز ل ي ه ا م ش مصحف م وفي ا ا ل ه خ ت ف س ي ر كتاب قاين جدا كتاب السراج في غريب التفسير ق ر آ ن ك ا ب م خ ر ت ف كثير مشاكر أحمد الله المحرر تعزير نزول الدكتور خالد المزيني مفهوم التفسير والتقويه والاستنباط والتدبر ل متعلقة ل والتدبر و ا ل ل عزيز الله م ن اتبت لقاء الله هي الثاني المركز الأول ف المركز س ة م ا ش ا الله عليها ء م ج ت ه د ة جدا جدا جدا جدا فعلا يعني رباسة الله تبذل ق ل منها ت الكثير وتتعب كثيرا كثيرا في خ د م ة دينها و الله عز وجل يعينها و ي أ ز و ر ه ا وكمان ب ت ا ط د ج ا ي ز هي ا ل أ خ ت ا ل ك ر ي م ة أ م ا ل ا ل أ ق ص ى مش ت ف ه الغرفه ا ل أ خ ت أ م ا ل ا ل أ ق ص ى هي ص ا ح ب ة المركز ا ل ث ا ن ي ب د ر ج ة خ م س ة وستين إن شاء الله يعني ا ل أ خ ت أ م ا ل الله عليها م ج ت ه د ة جدا جدا مش عارف ا يعني وقت لا ج ز ة خ ر ج تعرف من الغرفة انها ل ل ي ي حصل ع ي ك ذ تتقبل ا ل أ أمال بصنعة تعالى منها وده اللي كنت بقوله وبيطع والله والله وبيعينه مكتهدة الله اللي يا جماعة اللي شاء الأخت أمال جدا جدا بيضل عجل بيخلف كنت يعني خير إن المركز الثاني هي ا ل أ خ ت أ م ا ش ل أ ق ص ى هي دخلت ه ا مبارك عليك اختنا الكريمه ا ل ج ا ئ ز ة كما كتبت ا ل أ خ و ا ت الطيبات ا نفس م ج م و ع ة الكتب اللي موجودين في المركز ا ل أ و ل على هذه الكتب جامعه دبرات ر ا ئ ع ة فعلا يعني د ب ر الدرجات ت حتى حوائي جدا جدا جدا حتى يعني ن ا اللي س ب ع كده د مش بعيده ة الاختة يعني 62 المركز الثالث أولا ش يعني جداً جداً جداً الله في ع عليه ن يعني تقبل منكم بس ان انتم وصلتم لنقطة ي قريبة حوائي الدرجات جدا وتدبرات جدا جدا مشاء الله تعالى تقبل وصلتم الله رباسة وتدبر بس كتاب ويكفي تفهم وهذه الكبرى عز الجائزة الكرآن بعد كده التدبرات عقود ا ه الدرجات ع ش ا ن برضو مش اتنشر المركز, المركز الثالث ا ل أ خ ت أ و ل شهيده في الاسلام ر ل علي, علي بيهد تبقى كتاب سرقات على باب التدبر المركز ا ل ث ا د س كان الاخت أ و ل شياده في ا ل إ س ل ا م المركز الرابع رحم عبد الرحمن محمد ثمانيه وخمسين المركز الخامس الاخت ام ح ف ا ل جيند ثلاثه وخمسين م ر ك ز السادس الاخت ام يوسف اثنين ا ل د ر ج ة اربعه واربعين المركز السابع محمد أ ب و حفر ا ل د ر ج ة ثلاثه واربعين المركز الثامن عمرو محمد الرصيف ا ل د ر ج ة ثلاثه واربعين طبعا ً في ناس ميشاركوش كل يوم عشان كذا برضو الدرجه التالت ك ل منشارك ا كل من شارك هياخد آه... كتاب إ ن شاء الله الاخت ام ح ف ظ ة الجندي معنا ب ر ض و في الغرفه جزاكم الله خيرا يعني د ر ج ة ج ي د ة و ج ه د جيد تقبل الله عز وجل منكم أ آه... خ ت ام يوسف معنا ب ر ض و تقبل الله عز وجل منكم يعني فرص س ع ي د ة م ر ة ج ا ي ة و إ ن شاء الله آه... تكونوا م ر ة ج ا ي ه من الفائزات معنا ب ر ض و بالمراكز ا ل أ آه... و ل و إ ن شاء الله الكتاب ب ر ض و هيجيله الكل أ خ ت ه ا مالك سبقى... ل ستتوصل بعد ق ى م الأخوات العناوين والأمور موضوع في ي طيب تمام بعد كده ب ي جماعه ح ن ن ق ل بقى في حته صعبه ة شعيد و ي مسابقة اليومية هتسمعوا كلام غريب شويه ة بفضل ل ل ا و السحب الثاني في ت ة تساوف الجاي في الدرجات و 17 في مركز الثاني في الدرجات نعمل فهنا هيكون عباره عن الاتي الستة الاوائل دول وبعد ما رقم ا ل أ س م ا ء ارقام سأقول لكم اكتبوا رقم على الشاشه ة و هو تاني رقم هينكتب هو يوجد الفائس ثاني الثاني ثالث الثالث لا لا لسا ما لسا ما قلتش قلتش سينكتب سيتكتب ف... رقم رقم ا و ن يصورون ا صوت اين ي ص و ر م ن صوت لما ي ق و ل ابدأ اه سميح. سميح. سميح. سميح. سميح. لما صوت د م اقول ا ب د أ الكل يكتب على الشيء محدش يبدا أ لسه محدش على لا محدش يكتب محدش ي ك ت بعد محدش اذنكم محدش يكتب شيء ديك نظام سحب اشرح تاني اشرح ببقى يا جماعه احنا عندنا س ت ة في المركز الاول مكررين و س ب ع ت عشر في المركز الثاني مكررين و.. و 11 في المركز الاول ث ل فكده...ال ل ث ا أ ا ئ التي ي ف والثاني ز ا ج ا المركز الأول وال ا ز ل والثالث هيفوز من السته الاوائل ل ا تمامًا يجدون أنفسهم واحد خمسة، واحد ستة، واحد أربعة، واحد اول رقم يظهر لي على الشاشه ي ب ق ى مركز الاول ثاني رقم يظهر على الشاشه هيبقى مركز الثالث رقم على الشاشة هيبقى التالت. لما اقول ابدا الكل يكتب يعني ويخزنه او ل ل من ا ا ا يمتع اقصد ا ل ة من م ا ا ل هكذا تختار الead تختار الاد من, س... من ستة الأوائل اللي في الت... أخطائر لانهم م هي مش مش مش ا ا ل س ت ة جاهزه م تلك جوائز فقط فمفيش ا حل لانه هنعمل تاني تاني هنعمل سحب جانبنا م ع ة ح ا يا جماعة, جماعة الوقتي نعمل ستة عشان بس فيه ش فاضحة معانا جماعة مشوهي هما يا في الستة المركز سحب اله ل الصحر العام ي يخصوا م اختار ل ثلاث ثلاث احنا جوائز عندي دول جوائز فقط ه م من ا ل س ة ل ل الستة الاؤائل دول قلية قلية ا ا انا ئ ت عنديش بقى فيه ما خ بها ي غير قلية الاختراع والسحب <تصفيق> الجوائز والمعلن جوائز الاقتراع ازاي الثلاثة الستة ثلاثة المعلن ثلاث على معلن نقسم هيتم تكرم ده فيه هي كم مش لو كسمت والجائزه م قسمت س ا ة لو ل و ة لو ممكن ت م تخرج بره دايرتها ف ن ا ح ن ا اعتمدنا عليها برضو اه قتقرع مش فكره اربعه يا جماعه ر ض و هي مسابقات كده آه هي ه تبقى ا ك ت ر ا ع ا ل أ خ المدير العام ل ي معنا طيب حضرتك هنخترع صح مانلغوش بنظام التقييم يعني ايه التقييم ل الاقتراع ده ده مش ر استخر السفر أساسي كان النابي الله عليه يقتراع وسلم إذا سفر في دوجاتها ا ناخد واحد ن منهم ل تقييم ع ال... ال... الاقتراع ل ع د ل ل امر الاقتراع ف ش شيء نظام ا ا ل ق ت ا ع الاقتراع عادي نظام نظام حاجة فيه خالص واجبة ا مكفوش مش حقوق أي فيه هذه س ت ت ح ق ق م س ب ا فبالتالي أنا أنا لازم أديها ا ل ل ن س أنا كنت ممكن قد ع م ل ه اه الأوائل اه ل الأول وثنة الستة الأوائل أعلى ضرب اه جابوا أعلى ثلاث درجات أنا عندي أعلى ست درجات ثلاث أنا أنا التكفييم المستقبل الناس ا ب أقول أعلى أعلى عندي لكم ستة م مع اه مش معلاء ك د اه ل ل ت ا ن ي م اه و واحد ف ب ع م س اه ف ا الدرجات من م اه التاني لا ا ل هو ا ل س ت ة الاول ه م دول اللي جابوا درجاتهم ا ل ث ا و ي ة ا ل ث ل ا ث ة منهم يعني انا هاجي واحد جاب من المركز التاني واسيب اللي هو جاب اعلى درجه ة منفعش طبعا ا ل م ر ك ز السنان ي فاتك ا ك ن ف ي فيه ه وكان ا ر ع اه المنظام اللي و طبعا ن ا ا ا ه هو ل ر ش ن لان بس اه اقول لكم على الحاجة يا اه محدش لكم جماعة دلوقتي يزع على لو قلت دلوقتي ان صاحب المسابقه ان ا ا نقسم ت الاولى حق طب ا مثلا لما يأتي الغبان عشان يطلبوا الجهاد جهدوا في سبيل الله وكانت سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم يتصارعون واللي يكسب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ل غ ز و و سافر سفر اقترع بين, أصح... بين... بين زوجاته ف ي أ خ ذ فيأخذ من تقع عليها ا ل ق ر ع ة ف ا ل ق ر ع ة أ م ر معترف بيه في الفصل ص ر مش أمر مستجد إحنا بن... بن... من جديد أو من جديد بنتدعو إحنا ن ب مش امر أنا ا أ م س م ت ج ا ز ة به يعني بمعنى طيب نبدا أ ل ق ر ع ة ا معظمنا ل ق ر ع القرعة ة متضيين د ه ا معلش ي جماعة امر تقيمه بيرجع لازم ي احنا مع احنا انا بشرح لكم النظام معليش نطلع من فصل في الامر لو سرنا كل واحد ر أ ي ه دلوقتي احنا س ب ع ي ن واحد سيعملوا رأي حنختلف ع ر ف نصر ن في ا ل ن ه ا ي ة و أ ف ض ل ط ر ي ق ة ومع ا ن ا شايف ان التقسيم سيبقى في بعض, بعض الناس ممكن ص د ر ه ا يبقى في شيء من التقسيم ده مش, مش نظام في, في الاختيار ل أ ن هو الجيده للشخص تساوه أكترع اقترع ك ا ل ق ر ا ج مالشي ع ة مالصماتم ما صلى الله عليه وسلم اختي خدتي جايزه انا هزي خ ت ي خ د ي ج ا ي ز انا ه ي خدتي جايزه انا هزي خدتي ج ا ي ز ن ا ي خدتي ج ا ي ز ن ا هزي خ د ن ا هزي خدتي ج ا ي ز انا هزي خ د ي ه انا هزي خ د ت ا ي ز ه انا هزي خدتي ج ا ي انا هزي خدتي ج ا ي ز انا د ت ي ا ي ز ا ن ي د ت ي ا ز ه انا ه ذ ك ر ا ل ز ه ج ا ي ز ا ي مش هاعلن ا أحب ا خ و ونحب الاسماء طبعاً انا أعرف الدافع إن حب ل ا ل ا ا ن ي ل م الثاني م ر ك ز الثاني الأول ر ه م عشان أعلىالى ل درجات, ستة أعلى درجات. لما انا ذكرت أبنى م ة المركز الثاني متسويين فيه م ش مركز ا ا ل ث ن ي في ا ا ل ج ئ ز ة في الجائزة, في الجائزة. المركز الثاني في الدرجات طيب. نبدأ أجماع. ما ما حد بشيء اجماعي خالص اي الشاشة اف الكثير продفعات المصليه مع مش معنى قم من سمعتم مص ليس على لو شيء رش في الاخت اعمال من فضلك اعملي ر ق ب ة على ا ل ك ت ا ب ا الاختة اروى الاختة اعمال ت سمعتم يكتب يكتب لسمحت افتحي محدش من فضلكم بعد محدش الشيء、التاني. عشان يشوفي الكتابة تنكتب التان الناس اختيار جماعي منطق اي حد يكتب اي حاجة دلوقتي قبل منطق برغف. انا قاسي عشان نقدر نصل في الموضوع احنا بجايزة النهاردة يكتب دلوقتي هيتطرت حد ونطرح نقدر النهاردة قبل النهار برغف نصل ل فارغ في من واحد لسته ة اول ثلاث ارقام ي مش مش دي اختيار هينكتبو مفيش ن من انا من ك احرزتكم بالكتابة ت لست قلت هعترف لستة تمام ب شبه و الوخطة وصف واحد اول ما ثلاث ارقام كلا خلص مش نقوله اربعه د يبدأ أ الكل ك ت ت من واحد... واحد, رقم واحد فقط ابدأ ثلاثه كتب ك اثنين, أربعة، ثلاثة، اثنين. أربعة، ثلاثة، اثنين. أربعة، ث ل ا ث اثنين ة أول ت ر فهم جماعة يا أ ر ب ع ة ل ل أ خ ت توفيقك يا رب ث ل ا ث ة ل ل أ خ ت أطر اثنين ل ف ج ر للأخت اللي غرفة يعني من الأخت اللي في غرفة اللي اربعه ل ل دخلة ي الأخت في غضوط غرفة د الاخت ي ة باسم ل ل غ ر ف ة ا أ و ف اول ء ط ديها ديها حاجاتها أربعة، ا اثنين الأخت ث ة أربعة، أول ش ه ي د ة في ا ل إ س ل ا م صاحبه المركز الاخت الاخت مجوارك عليك أ اول ش ه ي د ة في ا ل إ س ل ا م هي ا ل ف ا ئ ز ة ا ل أ و ل ى مبارك ربنا ع يوفقك وينفع بك ج ا ئ ز ة طيبه ج ا ئ ز ة ك ب ي ر ة ص ح ب ه المركز الثالث في التدبر الله عز وجل عوضك خير <تصفيق> على ذلك ما كسبتش في التدبر وكسبت معانا في الاختيار فعلا ت س ت المركز ا ل أ و ل يعني تبع الله و ا خ د ت الثالث في التدبر وخدت هنا ف الله عز وجل ادالك خير مبارك عليك المركز الثاني ا ل أ خ ت قدوتي امهات المؤمنين المركز الثالث ن ي ا الاخت ن ي التاني قدوتي أ م ه الكريمه ت ا م م م ؤ ن ن ي ب ا ر عليك ل ك أختنا ا ربنا ب ن ا وتعالى وينفع يتقبل أخت قدوتي أمهات المؤمنين حد جماعة المؤمنين يحطوها جهازة ا بك منك ف حد سمر محمود المركز الثالث الاخت أ خ ت سمر محمود م ب ر ك عليك أ ن ا ا ل ك ر ي م يا م ر ربنا أتقبل سنعرف محمود ن وينفع بيك وينفعك أنا ك بك الكتب القيمة بهذه ا ص ر ة أغبط ا ل ج ي ع على معك أتعرفها الكتب الله معك الحمد بكل إلا ي ب الكتب نتعاك الله وجل الناس كلها مشاركه عشان تنتفع اذكر وانا مذكرش اذكر ا انا اخ بس هسأل هايزعلوا لا تلات مدير معي كما、أحب. طيب منهم واحد هي منهم الاخت خ د ي ج ة الاخت خديجة هي مصره تعرف فالاخت خديجه ة صاحبه الرقم خمسه ة انا يا جماعة الكاشفي رقمت بترتيب على فكرة بترتيب اللي جالي. أنا بحاجة خديجة <تصفيق> هي برضو فجت ض ل الله ف معانا في المسابقه ة بطياعة التحفيز التحفيظ ي لديني هي محمود المؤمنين شيئة في الإسلام خديجة ن هم أمهات المحبة صمر محمود الإسلام الأخت والأخت والأخت خدوات والأخت والأخت ا أول ل جسلة ولكن ا ص ا ل يجب ان ل دول الستة و اللي نتحدث عن الضربات الستة الأوائل اللي و ر ي ن ب إ ذ ن الله نتحدث عن الضربات م ا ع قد ماشي ي جماعه د ي ق واحده ل ح ظ و ا ع د ي ن ابنكم معلش خليكم بعدين يعني ممكن نحسب ح ا ج كده دقيقه و ا بس وارجعلكم معلش عبدالرحمن عبدالرحمن Yeah.、Mm -hmm. من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويقلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تالقا وتمث فتلا ا ل ق ر آ ن في أ خ ل ا ق ه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح ا ل د ج ا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن ب ص ف ا ت ه موسوعه ا يا حافظ ل ق ر آ ن ر ا ب ل آ ي ه ف ا للعلوم ك أ ن ل ل ا ر ق ا ل ا حافظ ا ل ق ر آ ن ل ا م ي ه حتى تكون لما حفظت م ط ب ق ا ماذا يفيدك أ ن تسمى حافظا وكتاب ربك في ا ل ق ر آ ن ت م ز ك ا يا امه ا ل ق ر آ ن حبل نجاتنا ف ت م ز ك ي ه ر ا ه كي تتمزقا ولتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نبي لكنا حربا ز ق ن ا ج و ئ ز نفس ا ل ج و ا ئ ز ل ب ا ق ي اللي الثلاثة م ع ن ا فنختار إ شاء الله بإذن الله ه بإذن ن ا ل آ ن على ا ل ث ل ا ث ة الباقين اللي هي ا ل أ خ ت م ح ب ة محبة ل د ي ن ي و ه ن خ ت ا ر ه على ا ل أ خ ت خ د ي ج ة و ه ن خ ت ا ر ه على ا ل أ خ ت ض ي ا ه تقوى يعني اول وتاني و و ث ا ل ت تمام الله خير يعني من من تقوم من وإنجاز الله الجائزة أن يعني بهذه خير ج ز ا ثلاثة ل ه في أحد الناس الأصادل حاضرين م ع الله ا ف ا م الله خيرا يعني يشاركوا ع ن ي ي أرادوا في الخير و ي ب ع م و ا ا ل ح ف ل ة بجوائز للثلاثه ة اللي هم من م السته الاوائل ثلاثة من الستة بقى كمان ش م ع في、القرعة. فنقترع على البقين أول وتاني وتاني. بنفس البقين وثاني القرعة الثلاثة والثالث ا ا على أول و ج ز ا ل ي هي ث ل المركز ث ة ا الخدوة عندنا كان و ل ي ن الاول、كتنين. كانت الاخت اول شهاده الاستهال و كان المركز ل في الاستاذ القدواتي وبعد عليهم و وثاني وثالث ل لعل... لعلهم ا آه... ع م ش احسبهم ا أ ص ح ا ب نوايا ط ي ب ة وطفيه فرحوا ل إ خ و ا ن ه م ف ر ز ق و ا بهذا فرح نفس الفرح ج و يقول ا كان الله ي س ل ب تحب الأخيك ما ل نفس ك ف ح س ا ه م من هذا ا و ل ل ه حسيبه ج و ا مش الأرقام أرقام تمام هقول هغير أرقام بإذن الله هتبقى ترتيبات حتى فإذن ايه <تصفيق> الاختراع بنفس النمط ايه ل قول ب د ت ت ك ب و ا ح د او اثنين او ث ل ا ث ة و ا ح بحد د او ش ء مش ا ح د و فاهمين هنعمل قرعة ن اثنين ي بالترتيب اللي واحد او او、تلاتة. اول ثلاثة ي ك ت ب اول ر ق هيبه ايه, إيه؟ طبعا ا ل ل ي لسه دخل ا او متعرفش هنتكلم في فيه ي فاسمحها تنتظر و ف ي ا ل دخل ا حدك مش فهمة اللى ي فيه في ه تفاذوا ستة عندنا ا و في الستة اللي فاذوا دول. الستة دول احنا عملنا على ثلاثة منهم. دلوقتي دلوقتي مين؟ دلوقتي اللي دول دول ل قرع ثلاثة ممكن ن ه فيه ماشي دولتها تصبوه ودولتها متذبوهش د ه الغلق ا ق دي م رفع نسها ب ب ي اللي ل الثلاثة م ت و دول ج ل جوايا تانية دلوقتي بنفس الجوائز الثانيه ل هنعمل عليهم أول ي تنين خدوها و قرعة وثالث اللي من ي خلوها ل اللي من اللي دا دا دا دا دا. من الثاني اللي يأخذ م ل و بقرعة طيب ربنا تقبل رزق رقم ربنا على عقلكم حاجة حاجة الشاشة دلوقتي كده ده خلاص؟ الله لو لو فضلكم وارب طيب يكتب يكتب أي شيء يكتب ماشاء لا حفاظكم محدش سمحتم محدش سمحتم محدش من محدش أي أي في محدش يكتب اي رقم علي الشاشه ويستطيع انت الأول مكتوب. لا. من فضلكم ق تقطب و حوالي اروع هقول ابدأوا تكتبوا واحد او او ل لا الناس الذين لا الالم الاختة ابدأ اكتب يكتب بعد بعد الجدان ابدأوا يستطيع يرى الاختة اذنك اذنك من تمام اثنين ثلاثة رقم واحد, ثلاثة طيب رقم واحد اول اثنين ثلاثة نتيجة رقم ا ح د و رقم كتب وهو رقم اختنا ا ل ك ر ي م ة خديجه رقم اثنين ل ا ا ي خبيجة و رقم اثنين رقم, رقم الكتب ورقم اثنين رقم الاخت ضياء التقوى رقم ثلاثه هو رقم ا ل ا خ ل م ح ب ة لديني فمشاء الله روا ما تقبل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 و نتكبlà منكم، ج ز المركز ل ل ه خيرا، الاول ث ن ي ضياء للأخت ل ت ا ق ى هي برضو بضاورات فائزة معنا أ خ و وها برضو محمطوقة ا معنا ا ت ج ز كان ل ل خيرا عليش اكتوب ما أجب الجوائز ي على الشاشة الأخوات ل في ض ل ا ت سته و ا الجوائز على الشاشة المركز الأول المركز, الأول المركز الأول كان فيه ستة المركز الأول ف ي مقررين واربعينهم على تلاته واربع على تلاته تانيه مركز اسمعوا ن اسمعوا اسمعوا اسمعوا ي اسمعوا اسمعوا ي اسمعوا اسمعوا ى اسمعوا اسمعوا ت ا ل م ؤ م ن ي ن المركز الثالث الأخت المحبة、لديني. الست أسماء يا جماعة كافرات للديني هو ي للديني الأخت المحبة انجليزته ل أ خ ت قدوات ة ة الأخت ض ا التقوى ا ء ل م ر ك الثالث ا ل هو ج ز كما هو مكتوب على الشاشه ة د من نصيب للديني جزيكم الأخت المحبة لديني. الله خيراً. يعني في هذه الحفلة هذه خيرا نورتونا يعني في م الان تنسوش تابقونا عشان في في إن شاء ا فيه حقيقين إن ل ه د و ر ت ل ق ر آ قريباً أتبدأ الآن في دور ة ل ل أ ط ف ا ل في حفظ ا ل ق ر آ ن من سن تلات سنين ونصف س تفسير ي ر دورة للأطفال دور للأطفال معانا ان ل ل ه ي ع ي ت شاء ر الدورات دي يعني دورات الكرآن اللي له أولاده البنات 14 سنة يشاركوا معنا بإذن الله ربا رحيلة الدورات تشاركوا مشاركوا تشاركوا تتشروها شاركونا الخير زي ما شاركونا الفرحة شاركونا قبل الفرحة بإذن الله في دورة ك تلك بكم كما تتكلموا حولكم و هو أولاده وضعت وعنده وش ا معنا أجمعها اللي البنات معنا الله سبحانه الأخت أطال الناس اللي ما البذل الله من علمية ينفع سنة بإذن بإذن ان قبل دي زي في ش الله عندنا دورة علمية مع دورة مدخل درس هذا الجم يوم يوم يوم كل يوم حتبدا أ بإذن ل ل ه يوم الحد القادم ج توجدون ا الساعة الهداية الدعوية الرابط الذي الآن الحد ا ي عليه يوم يوم على على ل نفس غرفة بإذن ن الله تمام لا ت س وهي ش تدعو لللي بذل ج ز ا الله خ ر اخت لا لللي فرح الناس دلوقتي أثناء أثناء الحق أثناء تنسوش تدعو وهي فرح أ ك ر ي م ة جزاها الله خيرا مبارك الله في أ و ل ا د ه ا تبرعت فوق ا ل ح ف ل ة ل ل ف و ي ق ي ن عشان تفرح الناس وتشارك ا ل في ر وتحوز الشير أ ي ا ا ل أ ج وتقبل منها المركز الثاني, الثاني في في الأخت ضياء المؤمنين. الأول أول الشهادة في الإسلام س عملت ا ا بقى الاجابات ل ل ل ي الناس اللي تعبت معانا آه... ل م جزاؤو الله خيرا و ل امال والاخت、عميل. والاخت, وفاق. والأخت الرحمن ا وفاق خ ت معبد جميع ا ل أ خ و ا ت اللي شاركو ا في ا ل غ ر ف ة معنا تعبو ا جدا من جزاما ل ل ه خيرا يوميا يوميا بذل وجهد وتعب اسمعوا الكرام الأمور نتطلبوا فيها دي أمور بسيطة إن شاء الله نستراحة الأسف نسيناها الموضوع الفرقات الموضوع التكريم فإن شاء الله ممكن بإذن الله يعني. بإذن الله بسيطة نستعبت بس نتكلم أمور عمل نعمل موضوع نعملوه يوم متابعة كل يوم بعد بصعى ونحن وبذلو كل كل بإذن نحبه بإذن أن إن نحن فإن في دي كل يوم ع د ن ا على ا ل غ ر ف ة بيستقبلوا الاجابات و م ط ا ب ع ة القسم م ش ا ر ك ة في تنسيق المواضيع ونشرها و إ ع ل ا ن الفيس قبل وبعد الدرس تعب تعب ستقبل شاركت يعني علينا يعني وينفع وينفعهم عنا العمل علي بصراحة ربما بيهم بطول جدا جدا جدا تعب جدا جزائهم يجزون جزاء الله شاء الله مشاركة لنا إزاي هذا الله خيرا الله هم خيرهم يعني يعني وفيهم منهم خير من من حمد كل خير خير كثير يوسف فبنبارك فيها رب وشي ي بنتو ا ل ل جندل ا مجهول الاخر ا ل مدير العام جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ب إ ذ ن اللهم ه ن ع ل ا ل م و ض و ع إ ن ش ا ء الله ه ن اله في ا ل إ ع ل انت ا ا ل إ د ا ر ي ة ف ي إ ع ل ا ن ا ل أ س م ا ا ء ل ف ا ئ ز ي ن وبحمدك أ ز ا ل أ و ا ئ ل و الله ت ن ن ي ومركز اله الا انت استغفرك اللهم وبحمدك ا ل ل م ل ي إ ل ه هنزل في الاعلانات ا ل إ د ا ر ي ة حينزل في المنتدى في الاعلانات إ ع ل ن بإذن سنتقبل ا الإدارية الله جزاكم الله ربما مبارك ت خير بينكم و ى جميع الله خيرا ر ك و ع ب ج ز الاداريه ه ا ل ه خ ي ر الأخت عمار الأخت أقتت خ حفصة ي ج ة و ل ل معها ا و و ت عمال د ه الله الله ا رابط الدورة عشان أنا مع الإعادة مع الدورة, الدورة اللي خير. الله خير. السلام يعطس خيرا مع مع جزاكم عليكم ك ورحمة ت نورتونا وشرفتونا وسعدنا بكم جدا جدا جدا ن ا ب د ع و ا ه م ص الصالحين للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله اعلم من هل أ ن ع ن د ه من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحكمه وحماه حتى طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره ف ب د ى وضيئا كالنجوم ت أ ل ق ا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 ب موسوعه ح ق النابلسي ف ت حافظ للعلوم ا ل ا س ل ا و م ط ق ه يا حافظ ا ل ق ر آ ن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت م ط ب ق ا ماذا يفيدك أ ن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا نعم ا ل ق ر آ ن حبل نجاتنا فتمسك به رواه كريم من الرخاء ولتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نبذل لنا حرا وتفرقا وان تجعليه محكما في أ م ر ن ا وتفرقى يتحققا يا امتي القران حبال نجاتنا ف ت م س ك ب ع و ا ه كيلا